كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده المنهج السلفي وننتقل إلى صفحة سبع وثمانين من كتاب الإسلام وأصول الحكم ومع الشبهة السالسة من شبه الكاتب عفى الله عنه في أن خلافة الإسلام ليست دينية ولا أن دولة الإسلام فيقول تحت عنوان البند السابع وقد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وقد لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى من غير أن يسمي أحدا يخلفه من بعده ولا أن يشير ولا أن يشير إلى من يقوم في أمته مقامة ولا أن يشير إلى من يقوم في أمته مقامة إلى أن قال عفى الله عنه وكيف لا يتعرض لأمر, لأمر من يقوم بالدولة من بعده ويتركهم عرضة لتلك الحيرة القاتمة السوداء التي غشيتهم التي غشيتهم وكادوا في غسقها يتناحرون وجسد النبي وجسد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لم يتم تجهيزه بعد ثم قال تاسعا وقد نص الإمام بن حزم الظاهري وقد نص الإمام بن حزم الظاهري إلى رأي طائفة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص, نص على استخلاف أبي بكر بعده بعده على أمور المسلمين نصا جليا طيب هذا كلامه وقد قدمت هذا الإشكال الذي في صفحة سبع وثمانين إلى الإشكال الثاني الذي سبق معنا في درس الأمس من قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن السنة النبوية تخلو من نص على وجوب كون الخلافة ماذا؟ شرعية أو كون الدولة دينية فرأيت أن ألحق هذا أو هذه الشبه بالشبهة السابقة وذلك لاتصالها بها فهو إذن يدعي فيما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف هذا أولا أبا بكر بل لم يستخلفه بمعنى استخلافا نصيا قليا ولا أنه أشار إلى ذلك إذا هذا الوجه الثاني يبقى لا استخلف بنص قلي ولا استخلف بنص ماذا خفي واضح ثم قال ثالثا هذا بي بي تفنيد الشبهة قلت وتفنيد الشبهة إلى وتفنيد هذه الشبهة إلى أنه اولا يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف البتة لا بنص جلي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف البت لا بنص جلي ثانيا ثم يؤكد دعوة سابقة بأنه لم يستخلف بنص خفي حيث قال ولا أن يشير يعني إذا تنعدم الإشارة في السنة على استخلاف من؟ أبي بكر يبا إذن هو ينكر وجود النص الجري والنص ماذا؟ الخفي يعني في استخلاف أبي بكر ثم يقوي هذه الشبه بقوله ولو كان قد استخلف صلى الله عليه وسلم لما حصل في الأمة ما حصلها من هذه الحيرة وهذا التناحر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتم تجهيزه بعد يبقى انتهت الشبهة دي إلى ثلاث نقاط يا طلبة العلم هو يدعي انعدام النص الجلية على استخلاف أبي بكر ثم يقول بل ولا النص ماذا الخفي بقوله ولا أن يشير ثالثا يقول بأنه لو كان قد استخلف لما ترك الأمة في ماذا فيما هي فيه من الحيرة حتى أصابها ما أصابها من التناحر صحيح؟ قلت ولا يفوت في ذلك أنه ادعى أنه ادعى أخيرا أن القول باستخلاف أبي بكر هو قول ظاهري قالت به طائفة قبل ابن حزم لم يسميها لم يسميها ثم هرب من قول ابن حزم نص على استخلاف أبي بكر بعده هو تعلق بماذا؟ بالشبهة اللغوية من الذي سم أبا بكر خليفة؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المؤيه ولا الصحابة؟ وأخذ يتكلم عن هذه المسألة ولكن هرب من قول ابن حزم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف أبي بكر من بعد يبا هذا هو كلام المصنف وسوف نعلق على كلام المصنف كعادتنا بعد أن ننتهي من تفنيد الشبهة والجواب عنها لأن كلام المصنف هذا ينتهي إلى شيء أولا أن الرجل لا يقيم وزنا للمخالف ولا يعتبر برأيه وهكذا زعموا تجديدا وتنويرا أقول لك إن الذين يدعون حرية الرأي والرأي الآخر هم أكفر الناس بهذا أكفر الناس بهذا ولقد ناقشت نفرا منهم فما وجدتهم يقيمون ماذا يقيمون رأيا لمخالفهم أبدا بل يحتقرونه بل يرفضونه يهزئون منه يسخرون منه يعني جاء أحدهم يناقشني في مسألة قلت أنت الآن تناقشني فهل توقر رأيي وتحترمه قال نعم هذا من أصول النقاش قلت له إذا كنت أنت لا توقر رأيي الأمة كلها وتلغي السنة كلها فهل توقرني أنا في آخر الزمان أم تتضحك على نفسك لأن الرجل الذي جاء ينظرني هذا كان ينكر له ينكر السنة فقلت أن تحترمني أنا شخصيا في آخر الزمان وأنت لم تحترم أمة هذه الأمة لأربعة عشر قرنا تقول الصلوات خمس وتقول كذا وتقول كذا وتقول كذا وتقول كذا وأنت جئت اليوم تقول لا ما هي خمس وإنما هي الصلاتان وإنما وإنما وإنما فالشاهد إذن إن هؤلاء يدعون حرية الرأي والرأي الآخر وما هم أبدا من هذه المقالة في شيء بدليل أنه تراه يعرض قول ابن حزم كالماذا كالمستهذئ به والساخر منه والذي لا يقيم له رأيه ثانيا إننا نجد شيئا لعلنا نقدم التعليق نقول تعليق أولا مع قلت تعليق والذي يظهر أن المصنف لا يقيم وزنا للرأي المخالف لرأيه كما هو ظاهر من نقله كلام بن حزم ومن قوله إلى رأي طائفة وكأنهم وكأنهم كم مهما لا يعرفون وهو يعلم أن هذه الطائفة هم من هم أكثر أهل العلم وعلى رأسهم الحنابلة بإمامهم والشافعية بإمامهم بل هذا قول أو مذهب أهل الحديث جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر استخلافا جلية بالنص وآخر من قال هذا هو الإمام بن تيمي رحمه الله وأما الباقية من أهل العلم فهم الذين قالوا بأن أبا بكر استخلف بنص خفي ضمني لجلي فلم تخرج أقوالهم عن هذا إلا طائفة صغيرة من المعتزلة والأشاعرة وهي رواية عن أحمد أن أبا بكر استخلف اختيارا قلت والراجح كما سيأتي أن أبا بكر استخلف بالنص الجلي والخفي والاختيار يبقى أول شيء وقفنا عليه في كلامه أنه لا يسمي لنا هذه الطائفة مع أنه يقدر أن يسميها لأنه لو سماها لسقط ماذا لسقط قوله ومن أنت حتى تخالف جماهير أهل العلم من, من حنابلة وشافعية من أئمة كاحمد والشافعي من أئمة كأهل الحديث من أئمة كابن حزم من أئمة كابن تيمير وكذلك تخالف الآخرين الذين قالوا بأن الاستخلاف كان بمنص ضمني وهم من علمت أيضا بقيته أهل العلم إلا بقايا من المعتزلة والأشعراء ورواية عن أحمد هم الذين قالوا اختيارا لماذا لا, لا نصا طب لماذا لم يسميها هذه الطائفة وهو يقدر أن يسميها قلت ولماذا لم يسمي هذه الطائفة وهو يقدر أن يسميها؟ أو صدق قول الله وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أو صدق قول الله وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ولازلت متسائلا أين التحقيق العلمي الذي يستوجب عرض ماذا عرض الآراء عرض الآراء بقائليها وحججهم ثم نقدها ثم نقدها ليخرج بالقول الراجح أو لينتهي إلى القول الراجح هذا هو التكديد والتنوير إلغاء الأمة وعدم الاعتراف بالآخر والكاتب إما أنه لا يعلم فيجهل وإما أنه يعلم فتجاهل وأحلاهما مر هذا هو التعليق على كلام الكاتب قبل أن ننتقل إلى تفنيد شبهته والرد عليها لأن البحث في استخلاف أبي بكر سوف يكون بحثا طويلا وبحثا رائعا جدا لعلمنا البحوث القوية في هذا الباب لاننا رد به على الكاتب من جهه ونرد به على من على الشيعة من جهه من طيب فالى النقد الرد اقول اولا ولاهل العلم ثلاثة ولاهل العلم ثلاثه اقوال في استخلاف ابي بكر في استخلاف ابي بكر الصديق رضي الله عنه فأولها أقواها وهو قول جماهير أهل العلم من شافعية على رأسهم إمامهم وحنابلة وعلى رأسهم إمامهم والظاهرية وعلى رأسهم إمامهم وقال به وقال به جماهير أهل الحديث وحسبك قوة له أن يكون قول المحقق الأكبر من أهل العلم وهو من شيخ الإسلام ابن تيمية يبا هذا أول قول طب ما نقلناه وهو القول وهو القول بأن خلافة أبي بكر كانت بالنص القلي الظاهر وإليك أدلتهم نعم يا أخي الكريم آه ما هذا من اضطرابه هذا من اضطراب المؤلف نعم هو لا ينكر الحدود واضح طيب نأتي إلى النصوص القلية في استخلاف أبي بكر النص الأول أو الدليل الأول فأخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعي لي أباكي أبا بكر ادعي لي أباكي أبا بكر وآخاكي حتى أكتب كتابا حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمنن فاني اخاف ان يتمنى متمنن ويقول ويقول قائل انا اولى ويقول قائل انا اولى ويئب الله والمؤمنون الا ابا بكر وفي روايه عند احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر أبا الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر قلت وهذا نص في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ظاهر الدلالة أولا من تسمية أبي بكر رضي الله عنه ثانيا من كونه كتب الكتاب ليقطع طمع طامع وأمنية متمنن من نصه دنا أن أبا بكر هو أولى الناس لقوله فيقول قائل أنا إيه أنا أولى يبا معنى هذا أن أبا بكر إيه أولى رابعا من إجماع المؤمنين على ذلك قوله يأبى الله يعني شرعا وقدرا يأبى الله شرعا وقدرا إلا أبا بكر يبه هذه خمسة وجوه من الحديث على أن أبا بكر هو المستخلف بماذا بالنص بدلالة قوله يأبى من يأبى الله طيب وهنا نقول اعتراض ودفع لأن كل دليل سوف نذكره فعليه ماذا اعتراض, اعتراض ودفعه فإن قيل لم يكتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا فلماذا لنقول كونه لم يكتب هل هذا يعد رجوعا عن قوله باستخلاف أبي بكر عليه الصلاة والسلام وإلا للزم أن يكتب وكونه لم يكتب فأصبح كلامه الذي قاله ماذا ينعدم فيه التوثيق توثيق الحكم لأبي بكر إذ لو أن الحكم لأبي بكر كان نصا وشرعا لو سقه بكتاب ليقطع التنازع فكيف الجواب عن ذلك قول صحيح يبقى اذا هناك سبب أخره عن الكتاب وليس هذا السبب المرض وانما سبب آخر مم. فقد يشكك الناس في هذا الكتاب فيقال كتب في ساعه ماذا في ساعه ماض وفي بيت عائشه فلم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم غيره عليه. نعم لا ما هذا السبب تمام الرواية فيها الجواب إن أعطى قراء أخرى تقوم مقام الكتاب نقول جوابا الأول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتابا لأن أبا بكر لا يختلف عليه لكن لماذا نكتب كتابا في شيء لأنه قد يحصل بيننا نوع من ماذا من التنازع أنت لك حق وأنا لي حق واضح لكن إذا كنا متفقين فلسنا بحاجة إلى كتابة الكتاب إنما الكتاب لقطع ماذا لقطع التنازل والخلاف أما أبو بكر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف عليه لا يختلف عليه وقال يأبى المؤمنون أو يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ثانياً أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعد بمثابة الكتاب لأنه عند أهل العلم. يعد السماع بمثابة القراءة بمثابة الوجادة بمثابة المناولة كل دمعاني لشيء شيء واحد يعني السماع سمعت من الشيخ قرأت على الشيخ هما بمعنى إيه بمعنى واحد الوجادة يعني أعطيت الشيخ ماذا الكتاب أو الشيخ أعطاك كتابه فأقرك أو المناولة أعطيت للشيخ ماذا كتابك والشيخ أقر ماذا كتابك كل هذه معاني واحدة عند من عند أهل العلم فسواء كتب أو قال فهما بمنزلة واحدة ثالثا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتابا نزولا على مشورة عمر رضي الله عنه من أن يشكك الناس في هذا الكتاب إما من جهة أنه كتب ساعة المرض وإما من جهة أنه كتب في بيت, من في بيت السيدة عائشه. خامساً أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من القرائن بل ومن الأدلة ما تقوم مقام الكتاب في التوسيق والحج ولعل أقواها استخلاف أبي بكر لماذا للصلاة بالناس سادسا إنه لم يكتب كتابا لما رأى تنازع الناس وقال لا ينبغي عند نبي تنازع يبقى هذه ستة وجوه لقطع هذه الشبهة التي خمسة لا بس التي قالوا بها من أنه طيب لماذا لم يكتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا فأجبناهم على ذلك تعال إلى الدليل الثاني فأخرج الحاكم في المستدرق ووافقه الزهبي أمسكوا عليهم علشي شوي عشان بس الوقت هذا طفول لي ووافقه الزهبي تصحيحا عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال كيف لا لا لا بعثتني بن المستلق بن المستلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنسله أنسله أنسله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك إلى من ندفع صدقاتنا بعدك فأتيته فسألته فأتيته فسألته فقال إلى أبي بكر قلت هنا يعني فائدة عارضة والحديث لا يخلو من مقال شن هذه امانه والحديث لا يخلو ايه من مقال لكلام في علي بن مسهر لكلام بن مسهر ولكنه ثقه ولكنه ثقه يعني جاوز القنطره وان كان له غرائب وَلِكَلَامٍ في مِصْرِ بْنِ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِي مصر, مصر بن منصور ولم يسكر فيه جرح أو تعديل يبأ إذن الكلام الذي في رواته لا ينزل بالحديث عن ماذا؟ عن ردبة الصحيح ولذا رأيتها رأيت الصحيح رأيت أهل العلم يصححونه ولا يعتبرون بهذا المقال الذي في بعض رواته هنا أقول كلمة هل من شرط الراوي الذي يروى عنه هو خلوه من كل مقال هذا ما هو مشترط ولذا هناك كلمة قالها الإمام الزهبي لما جعل العقيلي. علي بن المدين من مادة كتابه الضعفاء قال أما لك عقل يا عقيلي أشتهي أن تعرفني منزى السقة الذي لا يغلط فليس من شرط السقة ماذا أن يغلط فإن الله تعالى ما جعل العصمة إلا لمن إلا لأنبيائه ورسله, إلا لأنبيائه ورسله. واضح ومن هنا أقول لا يشترك نعم هل يقالني يا مشتب المسؤول المواجه إذا لم في جاقة وتعديث ورسول؟ لا طالما هو عرف خرج من حد الجهالة واحد بالك لكن هناك هل هناك الشك في قهالة لا أقول قهالة عيني لما في قهالة حالي ولكن طالما لم يسكر نحن على الاصل. ما هو الأصل العدالة واضح فالكلام الذي في رواتي لا ينزل به مع الاحتجاج قلت وهو نص في استخلاف أبي بكر لكون الصدقات لكون الصدقات تدفع للخليفه كما اخرج ابن عبد البر كما اخرج ابن عبد عن ابن عمر رضي الله عنه قال عن ابن عمر رضي الله عنه ادفعوا زكاة اموالكم ادفعوا زكاة اموالكم الى من والله الله امركم إلا من والاه الله الله امركم فمن بر ف لنفسه ومن اثم ف عليها فمن بر ف لنفسه وكذا بالآية خذ من اموالهم صدقة وقوله خذ يعني يا محمد فإذا دفعت إلى أبي بكر بأمره فإذا دفعت إلى أبي بكر بأمره كان ذلك استخلافا منه لأبي, من؟ لأبي بكر ليقوم مقامه في الأمة ليقوم مقامه في الأمة قلت وعلى أي أساس قاتلاء أبو بكر مانع الزكاة لأنه رأى أن بمنعهم الزكاة قد نقضوا بيعة من أبي بكر ولم يدخلوا في بيعته ولذا استوجب الأمر ماذا قتالهم اعتراض وجواب وقد اعترض بأن دفع الصدقات إلى أبي بكر هذا من قبيل أو هذا يرجع إلى أمانته لا لكونه مستخلفا يعني وقال ادفعوها لأبي بكر ليه؟ لأنه أمين ماذا مستأمن واضح وليس لأنه الخليفة فدفعوها إليه من قبيل ماذا لأمانته وليس لاستخلافه قلت جوابا ما عندكم من الجواب ها لا في شبهه عند بعضهم انه قالوا ان القران امرنا أن ندفعها الى من الى النبي عليه الصلاه والسلام فمال ابي بكر طيب صحيح طيب نقول الجواب الأول وما الفرق بين الأمين والإمام وما الإمام إلا ماذا إلا أمين ولذا قال صلى الله عليه وسلم ان تولوها أبي بكر إن تولوها أبا بكر تجدوه ماذا أمينا وإن تولوها عمر قال تجدوه قويا أمينا يبال أصل أول صفة في الإمام أن يكون ماذا أن يكون أمينا ولذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم ضياع الأمان بماذا أن يوسد الأمر إلى غيره إلى غير أهله يبال أمان والإمام قرنان فإذا جعلت الزكاة عند أبي بكر أمانة فكأنه جعل الخلافة والإمامة عند من؟ عند أبي بكر بما جعل عنده ماذا؟ الزكاة لأن الأمين أمير ولأن الأمانة خلافة وتسانيا وهذا خلاف هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث لأن الأصل في الزكاء. أن تدفع إلى من إلى الخليفة وأما أحد الناس وأما أحد الناس فليس له ماذا فليس له أخذ الزكاة أو إنفاقها سالسا قولهم إلى من بعدك وهذا ظاهر إلى من بعدك يقوم مقامك يعني في الصدقات وغيرها رابعاً والقائم بالزخ... بالصدقات هو قائم بأمر المسلمين إبقى أجبنا عن هذا الاعتراض يا طلبة العلم كذلك وهذا هو الدليل الثاني الدليل الثالث سريعا ما أخرج البخاري من حديث جبير جبير بن مطعم جبير بن مطعم بن عدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أو فسمت له حاجة يعني فأمرها أن ترجع إليه لأنه لم يستطع أن يقضي لها ماذا حاجتها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أجدك يعني لو جئت أنا لم أجدك قال لها فأتي أبا بكر فأتي أبا بكر قلت وهذا نص على استخلاف أبي بكر لأن من حقوق الرعية على الإمام قضاء من قضاء الحوائج وقد جعل, النبي وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مكانه على حوائج من؟ على حوائج الناس ولذا قالت له المرأة إن لم أجدك يعني تقصد الموت قلت وقضاء حوائج الرعية هذا هذا أخص أعمال من أعمال الإمام فهذا الدليل الرابع يا طلبة العلم على استخلاف أبي بكر بالنص الجلي الظاهر وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ومعنى أدل أخرى لأن حصة المنهج قد انتهى وقتها عند شرطنا اللازم بأن لا تزيد عن ساعة إلا الربع